يا أيها قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل قرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا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 اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ لِلْوَاجِحِيمِ وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تُرْجَفُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا عَظِيمًا فَكَيْفَ تَسْتَكْبِرُونَ إِن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 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله